وَقالوا لَ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أََّ مَم مَّعَْدُودَ قُلْ أَتَّخَذْدُ مَعدَ اللَّهِ عَهْدَم فَلَْ يُخْلِ فَلَّهُ عَدَ أَمْ تَقُولونَ عَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمون.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 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى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 مَسْكُم وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَةٌ فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إخراجهم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 أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُول بِمَا لَا تَهُوى أَمفُسُكُم مستْتَكْذَرُتُم فَفرَريقَ فَفَريقًا, ففريقا كَذذَّبِتُم وَفَريقًا تَقُتُلُون وَقالَاوا قُلُوبُنَا غُلْف بَلَّ عَنهُم اللهَّهُ بِكُفْرِهِم فَقَليلَم مَا يؤمنون